بسم الله الرحمن الرحيم الى الشمس تنورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجت واذا النفوس زوجت واذا الماووده سئلت باي ذنب قتلت وَإِلَى الصُّحُفِ نُشِرَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كُشِطَتْ وَإِلَى الْجَحِيمِ سُعِّرَتْ وَإِلَى الْجَنَّةِ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَخْفَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ قوته عند العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقون الشيطان الرجيم فااين تذهبون انه الا لذكر